بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد لا أقسم يعني أقسم بهذا البلد يعني مكة وأنت حل بهذا البلد وأنت حل أي حلال بهذا البلد تصنع فيه ما تريد من القتل والأسر ليس عليك ما على الناس فيه من الإثم أحل الله لنبيه صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح حتى قاتل وقتل وأمر بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة ومقياس ابن صبابة وغيرهما فأحل دماء قوم وحرم دماء قوم والمعنى أن الله تعالى لما أقسم بمكة دل ذلك على عظيم قدرها من حرمتها فوعد نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يحلها له حتى يقاتل فيها وأن يفتحها على يده فهذا وعد من الله عز وجل بأن يحلها له ووالد وما ولد يعني آدم عليه السلام وذريته لقد خلقنا الإنسان في كبد روى الوالبي عن ابن عباس في نصب قال الحسن يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة وقال قتاده في مشقة فلا تلقاه إلا يكابد أمر الدنيا والآخرة وقال سعيد بن جبير في شدة وقال عطاء عن ابن عباس في شدة خلق حمله وولادته ورضاعه وفطامه وفصاله ومعاشه وحياته وموته أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أي يظن من شدته أن لن يقدر عليه الله تعالى يقول أهلكت مالا لبدا يقول أهلكت يعني أنفقت مالا لبدا أي كثيرا بعضه على بعض من التلبيد في عداوة محمد صلى الله عليه وسلم أيحسب ان لم يره أحد قال سعيد بن جبير وقتاده أيظن أن الله لم يره ولا يسأله عن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه فقال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين قال قتاده نعم الله متظاهرة يقررك بها كيما تشكر وهديناه النجدين قال أكثر المفسرين طريق الخير والشر والحق والباطل والهدى والضلاله. وقال محمد بن كعب عن ابن عباس وهديناه النجدين قال الثديين وهو قول سعيد بن المسيب والضحاك والنجد طريق في ارتفاع فلقتحم عقبه. يقول فهل لا أنفق ماله فيما يجوز به العقبة من فك الرقاب وإطعام السغبان فيكون خيرا له من إنفاقه على عداوة محمد صلى الله عليه وسلم هذا قول ابن زيد وجماعة وقيل فلقتحم العقبة أي لم يقتحمها ولا جاوزها والاقتحام الدخول في الأمر الشديد وذكر العقبة هنا مثل ضربه الله لمجاهدة النفس والهوى والشيطان في أعمال البر فجعله كالذي يتكلف صعود العقبه تقول لم يحمل على نفسه المشقه بعتق الرقبه والاطعام وهذا معنى قول قتاده وقيل انه شبه ثقل الذنوب على مرتكبها بعقبه فاذا اعتق رقبه واطعم كان كمن اقتحم العقبه وجاوزها وروي عن ابن عمر ان هذه العقبه جبل في جهنم وقال الحسن وقتاده عقبه شديده في النار دون الجسر فاقتحموها بطاعة الله عز وجل وقال ابن زيد يقول فهل لا سلك الطريقة التي فيها النجاح ثم بين ما هي فقال وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة أراد بفك رقبة اعتاقها وإطلاقها ومن اعتق رقبة كانت الرقبة فداءه من النار وقال عكرمة قوله فك رقبه يعني فك رقبه من الذنوب بالتوبه او اطعام في يوم ذي مسغبه في يوم ذي مسغبة مجاعه يقال سغب يسغب سغبا اذا جاع يتيما ذا قربه اي ذا قرابه يريد يتيما بينك وبينه قرابه او مسكينا ذا متربه قد لصق بالتراب من فقره والضره وقال مجاهد عن ابن عباس هو المطروح في التراب لا يقيه شيء والمتربة مصدر ترب يترب تربا ومتربة إذا افتقر ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا ثم بين أن هذه القرب إنما تنفع مع الإيمان وقيل ثم بمعنى الواو وتواصوا اوصى بعضهم بعضا بالصبر على فرائض الله واوامره وتواصوا بالمرحمة برحمه الناس اولئك اصحاب الميمنه والذين كفروا باياتنا هم اصحاب المشامه عليهم نار مؤصده مطبقة عليهم أبوابها لا يدخل فيها روح ولا يخرج منها غم يقال أصدت الباب وأوسدته إذا أغلقته وأطبقته